فَمَيْ يُؤمِ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْْسَو وَلَا رَهَقَا وَأََّ مِن المُسلمُونَ وَمِ القاسِطُون فَمَنْ أأَسْلَمَ فَأُلائِكَ تَحََّ رَشَدَا وَأََّ القاسِطُونَ فَكَانوا لِدَهًا مَ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 حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا